الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الخاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب اللهم ارزقنا الإخلاص والقبول يا رب العالمين هذا هو الدرس السادس والخمسون من شرح الكتاب شاذ العرف قال المؤلف رحمه الله الجمع ينقسم إلى ثلاثة أقسام مذكر سالم ومؤنث السالم وجمع تكسير فجمع المذكر السالم اسمعنا دكتور محمد لفظ دل على أكثر من اثنين بزيارة واو ونون أو ياء ونون كالزيدون والصالحون والزيدين والصالحون وصالحين فهمت يا شيخنا إذن جمع المذكر سالم ما دل على أكثر من اثنين اسمعني صالح صالح صالح أقول صالحون في حالة الرفع وصالحين في حالتين نصبي والجر ده جمع المذكر يا شيخنا السالم واضح يا مولانا طيب انتبه معي لما سمي سالما لأن المفرد عندما جمع سالما من التغيير وذا سبب تسميتي بالسالم فصالح عند الجمع لم تتغير فقط زدنا على آخره واو نون صح مولانا قال والمفرد الذي يجمع هذا الجمع ان يكون جامدا أو مشتقا ماذا يقصد بالجامد يا شيخنا يقصد العلم كما قال ابن مالك في ألفيته عندما قال وارفع بواو وبيجر الوانصبي سالم جمع عامر ومظبي عامر لا علم على شخص هذا جامد يا مولانا مذنب ده ايه صفه يعني اسمه مشتق واضح يا هو يقول يعني ان المفرد الذي يجمع هذا الجمع إما ان يكون جامدا يعني علما او مشتق يعني صفه صح ولكل شروط خلاص يا مولانا فيشترط في الجامد أن يكون علما لمذكر عاقل خاليا من التائي ومن التركيب صح ومن ايه يا من التاء ومن التركيب طيب فلا يقال في رجل رجلون لان رجل ليست علما لعدم العالمية خلاص ولا في الزينب زينبون ليه يا شيخنا لعدم التذكير ولا في لاحق علما لفرس لاحقون لعدم العقل لأنه غير عاقل يعني هو مذكر لكن غير عاقل ولا في طلحه طلحون او ها طلحتون ولا في طلحه طلحتون قال لوجود التاء لوجود يا شيخنا ده بيسموه مؤنث لفظي يعني لفظه مؤنث لكن هو مذكر ولا في سب... في سب... سيبويه لوجود التركيب لان مركب تركيب مزجي يا صح واضح طيب ويشترط في المشتق ان يكون صفة لمذكر عاقل خالية من التاء ليست على وزن افعل الذي مؤنثه فعلاء ولا فعلان الذي مؤنثه فعلا ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث سلهت على الرسول ان يكون صفه للمذكر فليقال في مرضع مرضعون لان صفه الإضاءة خاصه بالاناث طيب وعاقل يقال فلا يقال في مرضع مرضعون لعدم التذكير لان ده مؤنث ولا في نحو فاره ده صفه لفرس اقول فرس فاره واضح لا نقول فارهون لانه لغير عاقل ولا في علامة علامتون لوجود التاء ولا في نحو أحمر أحمرون لأنه على وزن أفعل ومؤنثه فعلاء وحمراء خلاص يا شيخنا وشذ قول حكيم الأعور فما وجدت نساء بني تميم حلائلة أسودين وأحمرين ها فما ايه هو انشكل عندي فما وجدت فما وجدت نساء بني تامي من حالة كونين حول حالة كونين حلائل يعني هم اسودين وايه واحمرين طبعا لاحظ احمرين واسودين جمع جمع ايه شيخنا وذكر ثالث فهذا قلنا ايه شاذ يحفظ ولا يقاس عليه ولا في نحو عطسان أقول عطشانون بكونه على وزن فعلان الذي مؤنثه فعله واضح ولا؟ ولا في نحو عدل وصبور وجريح عدون وصبورون وجريحون لستوى المذكر المؤنث يعني كلمة عدل يقال هذه امرأة عدل ورجل عدل ماشي لأنهم عدول عن كلمة عادل يعني ولا كلمة صبور بمعنى صادر وجريح بمعنى مجروح يبقى جريح على وزن سعيل ما نقولها منها شيخنا يعني جريح مجروح صح يبقى هي جريح على وزن سعيل صح ما نقولها عن, عن مفعول من اللي هو مجروح يعني وصبور على وزن فعول معدوله ايه من اسم بالنسبه لفعل وصابر يعني صفات دي فيها الذكر والمؤنث صح يا شيخنا وجمع المؤنث السالم ما دل على اكثر من اثنتين بزياده الف وتاء على مفرده كفاطمات وزينبات صح يا شيخنا الشيخ في الالفييه ماذا قال قال وما ذات والف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب مع يعني جمع المؤنث السالم اللي هو يعني ما دل على أكثر من اثنتين بزياده الف وتاء على مفرده يعني زينب اقول زينبات وهند أقول هندات وفاطمه فاطمات وهذا الجمع ينقاص في جميع اعلام الاناث زينب وهند ومريم صح يا شيخنا زينب ده عالم إيه؟ رباعي وهند عالم سلاسي ومرن برضو رباعي ولا خماسي آه رباعي اذن كل أعلام المؤنث يدخل, يدخل فيه أي شخنا طيب وفي كل ما ختم بالتاء مطلقا كفاطمة وطلحة لحظة طلحة ده عالم المذكر لكن ختم بالتاء فأقول إيه طلحات ويستثنى من ذلك امرأة وشاه صحي مولانا؟ وقل بالضم والتخفيف ده اسم لعبة يعني وآمة لعدم ورودها يعني هذه الكلمات لم يرد لها جمع مؤنس سالم هي وإن كانت دلت على المؤنس لكن ايه لم يرد لها في كلام العرب جمع مؤنس سالم وفي كل ما لاحقته ألف التأنيس مطلقا مقصورة أو مدودة يعني سلمة تقول لي يا شخنة ايه سلمات ايوه طيب فنقول يا مولانا سلمى سلمات حبلى حبليات لا تقلب الالف الاياء يا مولانا يعني سلمى سلمات وحبلى ايه حبليات وصحراء تقول ايه صحراوات وحسناء حسناوات ماشي يستثنى من ذلك فعلاء ماشي يا سيدنا معايا مولانا ولا يستثنى من ذلك فعلاء مؤنث أفعل وفعلاء مؤنث فعلان فليجمعنا هذا الجمع كما ليجمع مذكر ما جمع مذكر سالم يقصد بفعلاء مؤنث أفعل لو أحمراء وأحمراء أحمر مم. أقول حمراء صح يا شيخن أحمر أي نعم الأستاذ ذلك فعلاء اللي هو مؤنس أفعل يعني أحمر أقول حمراء وأصفر أقول صفراء مم. طيب وبعدين عطسة أقول إيه عطسان عطسة أقول إيه شغنة عطسان وجوعة أقول إيه جوعان فهذه لا تجمع جمع مؤنث سالم في مصغر غير العاقل يعني جبيل يا مولانا أصله اصلها جبل فذا غير عاقل يصغر على وزن فعيل لو جبيل فاكل يا شيخنا جبيلات ماشي ودريهم اقول دريهمات واضح يا مولانا وفي وصفها أيضا كشامخ صفة لجبل والمعوض الصفة اليوم ربنا قال أياما معدودة أياما معدودات صح إذا جمع ما لا يعقل جمع يا أي شيخنا أيوة يعامل معاملة المؤنث أو الجمع يعني كلمة يوم يا مولانا يجوز فيما كان صفة لمذكر غير عاقل اسمعني يا شيخنا يجوز في ما كان صفة لمذكر غير عاقل يعني كلمة يوم ده مذكر غير عاقل وجبل مذكر غير عاقل يجوز في صفته أن يعامل معاملة الجماعة في جمعه فنقول يا شيخنا جبال شامخة أو شامخات ويم معدودة ومعدودات بس لو أفرت يا مولانا يبقى الكثرة وإذا جمعت وبقصصت القلة يعني في صور البقرة ووقالوا قالوا لن تمسنر إلا أيام معدودة يعني كثيرة اللي يع يعني عبادها أربعين يوم لا لن تمسنر إلا أيام معدودة مهزوم أيام طويلة لا لا شيخ أيام معدودة بالإفراد تبقى كثيرة يعني لو قلت رمضان لو قلت رمضان يا شيخ، رأيت جبالا اعلى ياه كثيرة فيه تب قليلة رأيت لياه تبكى خد اعلى ياه حمد ياه اعلى يا اعلى ولا مش فاهم يعني انهم ليقولوا بيتكلموا عن السبب يا مولانا اسمعنا من اعرف الفيلمات ان شاء الله هل شح لك انا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودة اللي اعبادت العجل اربعين يوم قالوا لن نبرح عليه عاكتنا حتى يرجع الينا ايه موسى طيب سيدنا موسى ايه ربنا قال عنه ووعدنا موسى ثلاثين ايه ليلة وأتممناها فتمم ميقات ربي إذن الأربعين ليلة ده عبدوا فيها العجل طيب ده جمع كثرة ولا قلة أيوة يبقى عبر عنه بالإفراد في سورة العمران قالوا أنت مثلا لا يوم معدودات يعني سبعة يوم فقط خلاص يا مولانا يبقى جمع الكثرة يقول إيه شخنا معدودة بالإفراد والقل والقلة ليه بالعرف التال طيب قد تقول طب في سورة في آية الصيام أياما معدودات وذا جمع ايه شخنا قلة معنى كنت لك لما تجمعته بجمع قلة صح طب ازاي في آية الصيام يقال أيام معدودات لا ده بسرعة مضي الأيام كانها قليلة وسبح الله حتى نفس الناس عند الصائمون يعني عندما يعني يقول سبحان الله يعني رمضان أهو خلص عنك سبحان الله كأنه كان بالأمس بسرعة انقضاء أيام يعني فده لعله يعني بشرا من الله إنها أيام قليلة سرعان ما تنضي يعني تهمهم لنا تعال نستدل على صحة هذا الكلام إن عده شر عند الله إثنى عشر شهرا طبعا من عشرة وانت طالع كده يبقى جمع كثرة من ثلاثة الى عشرة جمع كلا ان عدة تشهر عند الله اثنى عشرة شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات الارض منها شب اللي فرده عيد على مين على اثنى عشر منها اربعة من ايه ها فلا تظلموا فيهن في الاربعة قال فيهن بالجمع يا رب تكون فين نعم. وفلتك الآن طيب اسمع في سلط البقرة ولهم فيها أزواج ايه؟ مطهارة. مطهارة ما قالش مطهارات مطهارة. واخد بالك ولا... قال أيام قال ايه؟ أزواجها يا شيخنا مطهارة, مطهارة بالإفراد طيب ما ورد في الحديث أن المؤمن يعني يتزوج بأكثر من سبعين حوريا صح يا شيخنا يبقى لأزواجها يا شيخنا مطهارة ما قالش يا شيخنا مطاهرة لا معنى ان الحريات التي يتزوج بها المؤمن كثيرات ولا قليلات كثيرات اقتنعت ولا الاسم اقتنعت مم. اقتنعت يا شيخنا في الآية على صورة فصلة في أيام نحتاج جابها بالجامع رغم أنه صورة الحق أيدينا. سبع ليالي وثمانية في أيام الحصومة أقل من العشرين أيوم ما هو إحنا قلنا يا شيخنا يجوز، آه يجوز الأمران القلة والكثرة في سورة البقرة أيام معدودة وفأله عمران أيام معدودة لما قال معدودات وبقصد القلة يعني بعض اليهود هو تراجعوا قال لا أربعين يوم كسير كيفا سبعة بس فهمت يا شيخ؟ يقال إنما طائفة تانية قائمة قالوا أنت مثلا إلا معدودة اللي هي مدة الإ عبارة العجل أربعين يوم يعني وبعدهم قال لا سبعة أيام بس بعدد أيام بدوني يعني خلاصة مورانا طيب وفي كل خماسي لم يسمع له جمع تكسير كسراتك وإيه ها وحمام وفق أيوة كل خماسي لم يسمع له جمع تكسير يعني كلمة حمام ده خماسي لأن الحرف المشدد بحرفين لم يسمع لهم العرب جمع تكسير فجمع جمع مؤنس نقول حمامات والاصطاب نقول ايه اصطبلات وصالات نقول صالات يلا يا منى عتلي بعد الوقت انتهى ولا لسه وما سوى ذلك مخصوص على السماعي السماوات في الدار يعني سماوات ها ده سماعي مودن سماع ماشي الوقت انتهى